عيد الفطر بالخارج او غلينا صيام يدرينا الفرح عيد الفطر بالخارج او غلينا صيام يدرينا الفرح عم لينا اهلا الليالي بهاللي تغور الى ليالي الجيده اهلا الليالي بهاللي تغور الى نحمد وبعينه ودعنا رمضان نحمد وبعينه ودعنا رمضان نحمد وبعينه <تصفيق> يا محلى عيد الله اللي صبحه من بعد رمضان ياه يهدينا الخير بقدوم الفخر يعطينا بما ان صادق بالعواد دعينه يا محلى عيد الله علينا من بعد رمضان يجي لهدينا الخير بقدومه الفخر يعطينا بما نصدق بالعواد دعينه البخت كل صايم لا يتعنى بهلال عيدك يا الفطر نتمنى البق قد كل صايم لا يتعنا بهلال عيدك يا الفطر يتمنى عيد الفطر بالخير جو وغنينا وصيام يدرينا الفرح علينا عيد الفطر بالخير جو يا ليلي يا ليلي هل تخضروا الى ليلي الجيده محل الليالي هل تخضروا الى ليلي جدي ودعنا رمضان حمد وعينه ودعنا حمد وعينه ودعنا رمضان حمد وعينه فيك المواليد تنجلي أحزانه يا عيد كلك بهجة من تلفانه طلتك خيري وعزتك سهوانه يا مك الحلوة الكلمة حب عنوانه في كل مواليه التجلي يا عيد كلك مهجه من الفانه خليتك خيري وعزتك زغوانه يا مكه الحلوه الكل محب عنوانه الوعد معروف بسعاده ومعنى بهلال عيدك يا الفطر نتمنى الوعد معروف بسعاده ومعنى بهلال عيدك نا فرح علينا <تصفيق> عيد الفطر بالخير جوه لينا صيام يدرينا الفرح علينا محلى الليالي بهاللي تغنوري <تصفيق> الهلالي بجيده محلى الليالي بهاللي تغنوري الهلالي بجيده ودعنا ربنا Bحمd و دعيني ودحنا رمضان بحمد و دعيني رمضان بحمد و دعيني رمضان بحمد و محتقد عندنا العيد نقصد حذر عي نواليني ساق حوظ الكوتار من كل مكان النجف هي الأجدار والمرجعية يشعاع إلا المصدر محتقد عندنا العيد نقصد حيدر عايدولينا ساق حوظ الكوتار من كل مكان النجف هي الأجدار والمرجعية يشعاع إلا ومصدر يعود بفرحه على موطننا بهلال عيدك يا الفطر نتمنى يعود بفرحه على موطننا بهلال عيدك يا الفطر نتمنى الفطر بالخير جوه غلينا وصيام عيد الفطر بالخير جوه غلينا وصيام يدرينا الفرح محلا الليالي بهاللي تهنوراي لالي الجيده محلا الليالي بهاللي تهنوراي لالي الجيده ودعنا رمضان بحمد وبعينه ودعنا رمضان بحمد وبعينه ودعنا رمضان بحمد وبعينه ودعنا لما تشملنا نحت في البيام كل مسلم بعون philosophy بعد بترحيب ولا يرحمه و تبعي الأزعل و الكتابات اصدمتنا لما تشملنا نحت في البيام كل مسلم بعونopath rep beş kamu يتصافح و الكتابات الإنسان و تبعي الأزعل و <متزق> كل عام وانتم بخير كل دعوتنا بهلال كل عام وانتم بخير كل دعوتنا بهلال عيدك يا الفطر نتمنى عيد الفطر في الخارج وهلينا عيد الفطر في الخارج وهلينا صيام يدري تم في استديو هذا الثقلين الاسلاميه في الديوانيه جيده اهل الليالي بهلته نور الهلالي الجيده ودعنا رمضان بحمد ودعاله ودعنا رمضان بحمد ودعاله ودعنا رمضان بحمد ودعاله ونا العيد وبمحياهم هيبة عمر نبشق لو وفي رباهم ربنا ليرعاهوم وَيَّا الْأَذَانَ بِطِيبْ نِتْعَنَّاهُمْ بُمنا وبونا العيد وبنحياهم هبت عمرنا بشوق لأذرناهم وفي رباهم ربنا لي رعاهم وَيَّا الْأَذَانَ بِطِيبْ نِتْعَنَّاهُمْ الجنة تحت قدام أمنا الجنة بهلال عيدك يا الفطر نتمنى الجنة تحت قدام أمنا الجنة بإهلال عيدك يا الفطر نزمنا عيد الفطر بين خير جو غلينا وصيام يدرينك فرح عملينا عيد الفطر بين خير جو غلينا وصيام يدرينك فرح عملينا محلا لياليب هلتة نورا الاخراج والمهنة المصاتية محود الشمري واحمد الشمر ودعنا <تصفيق> رمضان بحمد ودعينه ودعنا رمضان بحمد ودعينه ودعنا رمضان بحمد ودعينه ودعنا كلمات الشاعر الحسيني ابو جمال التميمي بصوت الرادود الحسيني اياد النصراوي